لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ قُلُومُهُ أَلَمْ يَدْعُ نَا إِلَٰهًا غَيْرَ مَفْسَدَةٍ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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة رب عالَمَ الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يبدأ الْقَضُّ مَا يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده فأنا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 İzlediğiniz için <speechless> <human>